ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علاقه ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل نسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا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 وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ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 وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْشِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ رَبُّكَ كَثِيرٌ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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِم وَالجُلُودِ وَلَهُم مَّقَامٌ مِّن حَديدٍ قُلْ لَمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقوا عَذَابَ الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد انَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ الناس سواء أن العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم.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 وَأَذِن فِي الْعَصَبِ الْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَغِينَنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدَ مَنَعَ فِعْلَهُمْ وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي 119. أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّنَ الْيَقُوتُ فَصَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 وَمَن يشرك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الريح أَوْ تَهْوِي بِهِ فِي مَكَانٍ صحيق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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ نَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الحمد لله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاه فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت شوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَا اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ الْقَبِيْيُ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمْ أَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوَالِ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكذِّبُوكَ فَقَد كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكُذِّبَ مُوسَى فأمليت للكافرين ثم أخرتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خابية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 يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَأْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَكَأَيِّن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 لا مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. رَٰلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ۚ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَـنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 وإن الله لهو الغني الحميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء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 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاصِعًا فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الَّلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُنَّ فِيهِ تَأْخَذْتَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منهن ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله ل عزيز الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سناكم المسلمين من قبل وفي هذا